ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وقيلا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة I will